إذا كان كذلك أسأل الله تعالى له الشفاء العاجل بكامل الدائم وإن شاء الله نؤجل المجلس مجلس اليوم إلى يوم السبت القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله نراكم في مجلس العدم المفرد في المساء نعم صوت عندك عبد الله صوت لا الشيخ قلنا الموت قلنا المجلس الماضي قلنا الشيخ مسافر عند عند مؤتمر في جدة شارك فيه فهذا الخميس غير موجود إن شاء الله الخميس القادم سيكون معنا ونقرأ عليه. ويا طيب أغلق ال بارك الله فيك.